Gracias. ثم اعترضناها بغاضي الخطب ا ل م ع ت ر في صحيحي بكر ي ومسلم عن عمران بن ح ص ي ر رضي الله تعالى عنه م قال سمعت ا ل ن ب ي صلى الله عليه واله وسلم يقول خيركم قال ثم الذين يدونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا تخرج قال ثلاثا أ و ا ذ ن ت ا وفي حديث عبد الله ا بن ا م ح ع و د رضي الله عنه ايضا في الصحيحين خير الناس ط ر ن ي الحدث ي وجد الحديث ف الصحيح بطريقين طريق عمران بن عصي ح وطريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خير الناس وكلمه الناس اطلاق اي انها ادم الى ان تكون ساعه خير الناس فكل من سمي الناس فاصحاب النبي وفرده خير منه والروايه الاخرى المقصه خيركم قال لي ايها اهل الاسلام فهذه خ ا ص ة لاهل ا ل إ س ل ا م خيركم قرني اي كل من أ س ل م وذكر في دين الله تعالى خير ا ل إ س ل ا م قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي أ ت م اناس و ك ي ف ت اناس تعبير للنقد أ ك ث ر منه للمدح ل ق قال اناس اعترف اناس طبعا مهم لك للعائل و ا ل ص ي ن أ ن يكون متينا في لغه ا ل ع ر ك ه يعني عارف الكلام المشروع إ ن ه من المستحيل أ ن تفهم كلام محمد وسلم ا ل ه اذا كنت متينا في هذه ا ل ل غ ثم ياتي اناس يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا ي ك م م و ن يظهر ف ي ن ه السمن والثمن ك ن ا ي ة على التوسع في المهادف والمشاريع يعني ي أ ك ل و ن ويشربون بغير كتاب فثمنت ح ص و م ه م وهو وصف واضح جدا في الذين جاؤوا من بعدهم غير القرون قبر محمد راتب ا ن وامور العيون مقصره لو ق ت نشفت ب ج ن ب ا ت الكون منذ بادر من الى ان تكون س ا ع ة لن تجد واحدا كواحده في م س ت و ا في مرتك في شجاعتك في كرمك في م بروتك في ن ب ل ك في نجحتك وهذه عناصر السؤده في ا ل ج ا ه ل ي ة التي استود وتمثل لها كثير من أ ص ح ا ب ه فمن اجمع ش ت ا ه هذه المعاني واجمع ص و ر ة العرب والذين سالوا عند العرب ولذلك إ ذ ا س ا ل ق ا د في العرب لا يقدمون الى ا ل ظ ل ولقد علمت شهره حاكم الطيب فلتقرا من حاكم وهو جليل ك ا ف ولكنه فرد أ ن ه أ خ ذ بعناصر ا ل س ي ا د ة ا ل ع ظ ي م ويقولون لا ي ب د و ا ل ر د ل محل السؤده أ ي المجد و ا ل ر ف ع يعني إ ل ا ا ذ كان خفيا كريما سريع ا ل م ج د يغيث الملوكيه متواضعا يبذل ن ف س و الناس ذ مروءه يبذلها للصغير و ا ل ك ب ي ر والغني والفقير فهذه عناصر السياسه لا يسود الرجل الا بهذه العناصر شجاع وليس جبان كريم مريت بكير يفطر الصغير والكبير ا ي ج م ع ا ت ح د في صدره ويعاقب عليك البشر ولذلك لما م ص ع د واحدا منهم الخلافه والدينار كما تنطرح ل ل إ ق ت ر ا ح ب ص ر ا د ي ق الانتخاب بعد أ ن مات النافخه لنا من تكثر خط صوت البلدين بطلع نصر عندنا معروف ادب جنب و أ خ ل ا ق مشابهه لاخلاقنا بخافتنا كريم السجايا والعطايا ينفق ويبدل بغير حساب لا حساب عنده من المروءه والرجوله ما يحسد ُ عليهن مع ما تعرض لمنافسيه وللاغياظ كالناس لما يجعله يحنق ولذلك ي ب ع ي يتللّب الإنشانية ه هو رسلته ولكن وكان على الانشان من العلماء يقولون ان الرضا يهدي ب ل ا ت ه ا و ي غ ض ي ه ا فيكون معها دائما في صراع ف د ا ي م ا ن ا س ا ل ج ب ع م ر ه ما تتقدم في المكان ك ا ل ك فلابد ان يكون هناك صراع غير ح ك م ن هذه ا ل م ا ن وتعلمها أ ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ق ض ا والخبر من أ س س ق و ا ر ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى و ن ه كما أ و ح ي عليه و س ل أ لن تموت نفس حتى تستكمل خ ج ل ه ا ورزقها في مكانه النعيم هذا عرف ا ل إ ي م ا ن أ ي جمال إ ح ن ا نحطه ج ب ل ه لانه نقص ب ا ل إ ي م ا ن نقص وهذا جزم منه صلى الله لن تموت نفس أ ي نفس لك قلت مؤمن كامر وكلمه نفس تعبير تاريخ محمد ولا يستطيع ان ياتي من شيء احد ولذلك أ نبى ا ن ف ذ طلاب العلم وتحبسهم على العلم و ا ل م ذ ا ك ر ة و أ ه م شيء ف ا ل م ذ ا ك ر ة معاكسه اللغه إ ن هذا كلام ب ا ي خ واسع لا يقول أ ي أ ح د لن ت و ك نفس و ل ن د م من نواصر المضارع وتدل على استقبال هل في المستقبل حتى تستكمل, تستكمل وتستكمل معنى تستوفي رزقها واجلها اذا كان الجبن عند العرب عين وعواطف ل لا عند ر ج يواهلك بشده الحكم لأن ا ا ر وشع واحد لا و د ان يكمل س و د ت ه ادبه الجن مرواه ا ل ع ا ل ي ة كرمه الواحد جراته وشجعته شهادته نجته س م ا ء ه في ل ا ع ع ن د ن ا ك عرض دعني من دمخرات ا ل ض ر ب وكلام ا ل ض ر ب كلمته ك ا م ف ا ض ي لا بد ان يكون شخص ما ياتي عن طريق ديمقراطيه الغرب ب ا ن جمال وكرع ومكيف وحرام ولكن ياتي عن طريق هذا السخط العربي شهم ا لا يخشى ا ل ه يذكر لا يخشى اللغه يمتلك وفقع الله حتى من حبل حادث لكن عامر عليك ان تكون غذاء و ق د قال شاعر يوما إ ذ ا كان مال الموت بد فلا بد منه ي ع م كمال عالي أ ن تموت ك ب ا ل ك عاش ر يا احمد عاش ر ط و م ك اعش بك فلتكون جميله لا تقوى ك ل م ة الحق بوجه اي قوله هذا م ا الصبع لامر الله ع ا ل ى كما قال الله لحبيبه فاصبع بما قوله ان ل لك ا ل حكم فلا إ ث ن ي ن امتلك الف ه د مع ان اشكر اهلنا ولا ا و غ ر ا ا ولما ك ا ن ا ل ح س ا ب قبل ا ل ص ب ر وقد سمعت و عليه ما في ان القارور يقتلناه والهنا دي مش مسالتنا و ه ن ا بالصبر بشرع الله تعالى ونوينا على ا ل ج ب ل والبكر ب ع د أ ن ن في ا ل ا ر ي خ و ك ل م و ك ا ن ا ل صاعقه من الصواعق رجل ملا الدنيا الاقا وسنما واعداء ك ا ك نمور الدنيا وضياعها صغر ف ن ً م فجاه طفل السراج وخرجوا الدنيا حمادس ضرابه كفروا مفاجاه صعبه حتى أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة كاد ان ي س ق ل عقله من الفجر لما قد تلا عمر أ ن النبي ف قد مات صار ل الله من قال هذه ا ل ك ل م ة ل أ ع ل و ن ه ا ر ب س ه ب ش ي ر هذا النبي هو مات ل ذهب يكلم ا ا ووضه كما ذهب موسى ابن عمرو أ و ح د ه م الكملي حقا ي ق و رسول الله ص ل قوة انت لا تحزن ما ت ك ي ل ى مدرسه كم م الناس ماتوا في حياتك وما ض ر ط ت عليهم دمع ة وصارت ت ل م المدراء نخيلا كذيذا لا يرى من ا ل آ خ ر ا ا نساه خائلا نتعامل بشكل ا ل خ ح ي ا ت ك د ه ي ا ن ا والابي يصبر الكون كان ما دق شيء الا طالب ا ل خ ا ي ن ي ي م ك ن يكون فيها الشيء الدقيق التافه الذي لا قيمه ه له ا اذا وضعت كدا وتخرس ما ل ي د ا خ ل ه لكان في الصعيد كان علي بن ابي ط ا ر ب كانه فقد عقله يقوده رجل يده فعن د بيقع بيقع توجقه صفه انسانيه نقض ا ل س ي ط ر ة على جهازه و ع ص ب الامان لا تتمشي مشي تتمني تبعده توجه بك لا م ع ن ه ايه بدل عنها ايه السائقه اذهلت يابو محمد ا ل رسول الله وطب القلوب وشفاؤها شمس الدنيا ظالت وظهرت مره واحده وهذا يعين لك انس قد يطبع عنه وهو بريء لو طلبنا بحجم البريء قال يوم ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد اضاء منها كل شيء ويوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم اظلم منها كل شيء كان الشمس طبعا منكم طبعا لهذا ا ل س ي ة ئ ي عمل الصحابه لطرد الاحبه دون نوم ب ع ى الضغط وهي كلمه جديده من الهب لانه لم يضر عنها صحبه الحساس يصف وصفا كما كان حديثه يصف فهو وصف البلاله ومعناه وتم اشركوها منه صلى الله عليه وسلم كان أ ب و بكر موضي الله مرحبا عنه تزوج امراه بنت خاليه م ن زيد في خطوات ا ل م د ي ن ة وقربه طبعا كان الرجل يتزوج م ق ط سياتي ابتعد عنها مكانها اركعتهم صدق ل ا ي م ع ب لنا ز ك ف ي ن ف بيت واحد او في المكان القريب وقد قال نفسه ذلك لن نتزوج في م ا ياتي ا ل ق ط ي ة و ا ن ا بما يبراهيم وكان آ ي ة في الجمال و ا ل س و د ة وكان يقول ي ع ا نسير قوه لابراهيم يعني قطع على ا ل ط ه فكنا يقولنا كلاما يا ل ب ن ا ففهم م ا ي ح ه الاسد لان ماليحه في ضيق الدهاء والسنه حتى ع ي ش ه ا ك ر النساء فوردت الجنه نعم فاقتضى بيتا هناك عند ر ن ا يحصل ن ه وذلك لان فتاوته وقت كان مستانفا هناك بدعوه ولما نشط النبي في ذلك الايام س أ ت ر ك ان يذهب الى الانتخاب الى ي و م ه ا وينتخبها ساروح ش و ا ل ه للعوم كان ا خ ب ر النبي منتعاش دخل يصلي فتنعم ه ب ر فتاخذ يا هذا العالم ي غ ي ن لك من هم خير ا ل ق ر و ر الذين هم لنا نور ا ل ع ي و ر ولثاني مره يا بنها ا ربك كان مع ا لك لمن قد راس ع ا ل ك ل ا ي ر ي ف ي ه أ ن يؤم رسولك صلى س ل م فوضعه النبي في م ك ا ن وجلس يصلي و ج ل س وهذه اشاره الى ي م ا نبي رضي الله تعالى عنه م ر ة ثانيه لما بعثه الله النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ع ل موسم الحج قبل ح ا ج ة و د ا ع س ن ه واحده لتبعثه النبي على رؤوس الحديث يحج به, به. ولذلك الامام يحج للناس او يغسل مكانه من يحج بالناس ل أ ن وقت الحديث لابد له م ل ن م ا ء يفتي ويصحح ويقول ويسوس ويقابل الوجود ويقول ق ا ئ فارسل مكانه ابو بكر ر ض الله تعالى عنه يحج بالناس ن ي ا ب ك عن ع ل ن ل ي صلى الله عليه و س فورما دخل م ك ة سمعت اسمعت ا س م ا س م ع ا س م ع ا س م ع اسمعت اسمعت اسمعت اسمعت ا ا س م ت ا س م ا م ش ك ل س م ع ت ا م ع ت ا س م ع ب ت د ل م ع ا م ع ت ا س م ع ا س م ا س م ت اسمعت ا س م ع ا س م ع اسمعت اسمعت ا س م ع ا س م ت اسمعت ا س م ع ا ل م ع ا س م ع ا س م ع ن ا س ع ا س م ع ا س م ع ا ت اسمعت ا ع ت ا س م ع ا ل ر ع اسمعت ا س م ع ا ع ت اسمعت ا س م ع ا س ت ا س م ع اسمعت ا ت اسمعت ا س م ا اسمعت ا ت فكال اني كنت اعظمهم لانك مش عيب صوت خلق جدل حتى الناس هذا هو وجه العذاب فالتفت قد ل ع ا ل م ب ي نشر وجاء يعرف وجهه فالتفت بين هو عليهم بابقار يركب ناقه الناس رنا قد ننسلم ان نتعلم ما وجدنا معليم معليم والشجاعة. لا ي س ت ق ي م ان ي ك و ا ل م ك ا ن م ا ك ع ن ي ن ا م ك ا ن هناك من ي ك د ن ه ا ا ل م ا ن ه ن ن ي ك ا المكان هناك من و ن ا المكان هناك من ن ا ا ل م ا ن ه يكون هناك من ا ك من يكون ه ن من يكون ه ا ك ن يكون هناك من ي ك و ه ا ك م و ن ا ل من يكون ا يكون ه ن م و ن هناك م ه ا ك من و ا ك من ا ك من و ن ه ن ا يكون ه ن ا هناك م ا ك من ن ا ك م ا ن ي و ن ه ن ا م هناك ا ل ط ا ئ من ن ا من يكون ا ك ن ا ك م ا ك من ا ك من ي ك و ا ل من ا ك م ي ا ك من يكون ه ا ل من ي ا ي ك و ا ك من ي ك و ه و ه ا ك م ي ك و ا ك م ي ك ا ك من ي ك ا ك من ي ك هناك من ي لا القائد معلم يربي ولكي اي ح ا ك م في العالم لهم متعلما ب أ ق ص ى درجات العلم سيبيد ب ل ا د ه و ي ف ع ل ه ا و ي ح ب ق ه ا ونتحطم من اجله علم د ي ه شويه ج ر د ا ن ا ر ج من شحور الفنوات قاره اخضر وقاره يابس ما تركوا ح ب ل ا الا وقارهوه ما صارتوا اكبر ولا يا ليل مالوش ت و ط قال دقايق اتعلمت、وبتضل. ولا اطلب قصيرة ن ولا ارقص كشوفوا الانتراح ابيع للمحتك ا ل ى المكان ابدا أ ي معركه ا ل س و د ة التي ا ش ت ع ط ا ه ا العرب بالخد اين هي أ ي جرت عليك غابت أ ص و ا ت ي فلهاكن بدا مشي طريقي فالتفت ابوه وجدت ا ل ج د ع ة احتراق طير الحول أ ص و ا ت ك العرب و ب ك ر عارف ا ل حبي ن ش ي ط ل حبي لحبيبي يعني خط الاصوات و غ ا ر نوح يدعو انك ع ن د بنوغاي الناقله صل بحبه و ب ه ج لمحمد لا تستطيع ان ت ص ل مش عارف أ ص و ا ت أ و ل ا د اولاد بناء ل ب ر ك ا ت الجدعاء لقد قام نبيه وجاء يقول ا ل ن و س م فارتفع فانه سنو عليهم نابلي صل وعلم ف ل ك ن ه م ا الامر ن يجب ان يكون هناك افكار ا من هذا ب ا ل ا م خ يجب ان يكون هناك ت افكار من هذا الامر ي و ل ا ف ي ك ا ن هناك افكار ي من ق هذا ا ل ل على ه طوص ا ل ي وبعتني ل أ ك ل و ا عليهم ص و ر ة الضرائب ا ل ل ه كان ت لسه برا ن ا س ه لا على الباقي وامشي فالعقل باقيه م س ت ع ن ل ا ل ص و ر ة لا بد يا عصف الناس لابد ان تتلى على كل الحديث يسمعها ا ل ق ا ص ي و ا ل د ل ك قال ل ا ي ة ه ا ل انت ق ا ئ ف من ا ت ق ي ي ر الحديث ولكن بعد ل ا ك ل و ا عليهم ص و ر ة الضرائب امرني النبي بذلك فدخل عليه الحرم وقال يا سعد ر ا ء ه الى الله و ر س و ل والجمع يسمع ويكتب صوتا قويا ر ق ي ب والجمع يسمع لان هذا لا يهم الله تعالى لكل م س ل م ي ن هذه مباينه ة كل مشرك اهل ا ل ا ر و أ ن ه لا يدخل ه ذ ه البيت مشرك ولا يدخل هذا البيت مشرك ولا ي خ ر ج ع و يد ف ا يومها من ت ر ع ا ل ص و ر ة تتعجب من تلك ا ل ي ر وللمستوى الهادي ا ل ع ظ ي ة محمد صلى الله عليه وسلم بعدين اكدو على الحديث ص و ر ة ب ر ا ء اذا ا م ي ل ك ت ق ي ا د م سبب ت و ا ل ا ط ا ر الارض فهو عليكم مهم ع ا خ ذ ل ك ياكدو و و ر ة ب ر ا ء فتلاه وجاء يوم الحج الاقرب في يوم ع ر ص ة وقف عليه على جبل عصف أ ي ه ا ا ل ح ب ي ث اسمع براءه من الله ورسوله وتلا عليهم الصوره حتى قرا منه ا ت م ه ا لما ا م عليه لولا ع ج ي ب ة بشر في غير تتواضع ولذلك كلما ا ن س م ن يظهر في سيره اولاد ب ت ق ا ط ع باب س و ي س قصير منه جدا مستوى يعني خطير جدا مستوى ا ل ن ب ض خ م لن يكون م ر ة ثانيه جاءوا ولن يعودوا الا في عهد عيسى بن مريم كما ذكر هو فهذه هو أ م ي صباحا ل فسالهم سيعرفكم اناس هم مثلكم او خير منه صلى الله عليه يا امتي لا الجليل يا زيكم يا ا ح ولكن ا و ع هذا ب المسؤول من هو ان ا آخر ل أ يكون هناك س ت و ا ل مسؤوليه صدقة ت ل ا كل جلد ممتعه ن ط يا ل يكون ل ن ا ك يصحب عيسى ابن مريم عليه السلام ط ر ي ق المنصوره ا خ ذ س ط ي ا ل إ س ل ا م معك ان ضاع بين الناس قال صلى الله عليه وسلم لن تضيع أ م ه ا ن في أ و ل ه ا وابن مريم في أ خ ر ه ا يعني الاصحاب كذكروا ر مره ثانيه ك ا ل أ ص ح ا ب او أ ف ض ل من الاصحاب على قول محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا تطمع ان تكون و ا ح د أ م ا تطمع ان تكون واحدا لا بد والنبي سلم يفتح باب القرون ليعطيك ك ت ا ب الجديد لك ا ل ف ر ص ة م ر ه ج ت ولان العصبين من اصحابك لك ا ف ر ص ة م ر ه ج ت ش والنحن يقول ذلك لك فرصه رب الذين يمضون معيك في ا م غ ر ب كاصدر محمد ا ل ل ه أ ف ب ر من المحتوى يعني المستوى ا ل ع ل ى وهو اقل من ر ح م د ه و ل ل ق د ي س ت ح لنا الفرصه لبضاعه لو ما ن ج ح ت خ ل ا ص ه ي ق و لك ت ر لو ما نجحتش فرصه لك لا تستحق لنا أ ص ل ا ولا تعلمنا ي اوليه من اوليائك انت د ر ص ه لا استطيع انا أ و ل ه ا ومن مريم لافيرها ادرك حتى استطيع هذه ا ل ف ر ص ة أ ن تكون من خير القرون ومن امثال ه ا ؤ ل ا أ ن ه م نور العيوب فلما رجع فوقك والجميع في ر ا ج ه الى ا ل ج ه ا ف المت محمد لا ت ق و ن ذلك ووقف عمر بشيء وهذه فلسى الرحم اعتذر عنها بعد ذلك انطلقوا ان محمدا قد مات لاعظنه شبهه ه ا ر و ل فلما رجع البقر ودخل على مريخ وكلم فكشف عنه اذا يقول اننا ن ر ط ي وجه الميت اذا مات الميت نسجين ومعنى نسجين اي غطي ولكن لوحه البلد والليل اذا سجى سجى لغطى الارض في السجن لكن يرد لدينا و نوع من المسلمين ا فلاتفة ل ردتك ا ش ف ا ن ت ك د ث عن المسلمين ت ر ي لاننا نتحدث عن المسلمين فكشف وقال بل ل ا ي ن ا نتحدث ي ا عن المسلمين ا ن بالمرض قلت ح د ي ث م م ي ز ة يا رسول الله أ م ا الموت فانك تقراه عليك فقدمته ثانيا تكتل ويعلم الناس ا ه م ا ب ا ل ق ل ب أ م ا الموت فانك ت ق د ر ه عليك فقدمته خلص عتيق من نظره وصارت أ ي ه ا الناس اعرف و ق ت ن ع ش ا ن ن ر ش ح هذا الجحيم البلاد ن ش و ف ل ي ن ه وضع خلل ج م س وغثيق وكلهم كره في عيوب ما تقع ان تفضل احدهم ع ل ا ل ر ض مستويات ع ج ي ب ة والحضره يضم انحضارا شديدا حتى ي ق و ل و ا من اللص الحرام ويعرفوه أ ل ث ا ن ي أ ل ث ا ل ث كان الواجب ان يرسموه ي بل ماتو م نذرات أ ه ل نتاكد أعرفت أعلم المشايد هل و يمكنك ان ل تكون مؤلمه في هناك ولكنك أ لا ت ل و ن م ؤ ل ل ه هناك ل م إ ي ن الخلقه من هو اصدقاء ف ه ذ و اصدقاء لك انظر ا ل أ م ة ويقتله وخرج ل ى الناس يعلن معها بحبيبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس حتى تعلم ق ي م ة ي التوحيد إ ذ ا تعلمه ظالم العلم كيف ي ه د ي إ ل ى أبد ا ل ح ي ا ة مهما عرفته الدنيا و ا ت ه موحد لا يزال يمنه ويصل ايها الناس من كان يعبد الله بين الله حيونا يقول ومن كان يعبد محمد بين محمد عبد ا ل ن ا ن بين ذلك واضح واضح كيف يغش من م ؤ إ ن شارع ء الله صديق ويضع الله من مؤمن من يمن شريك هذا موقف صلى و ي ت ذ ا ل لله وحده الحي القيوم الذي لا يضيقه السنن سنن حتى قد جلدها كمئه وثمانيه في الريح منها بلاء هذه لا تضيقه سبحانه ليس ذلك يعرف صفات الله تعالى عالم امه شريمه يحكمها من كان يعلم محمد فان محمدا قد مات ومن كان يعلم الله فان الله حي لا يموت ويذكر على كلمه ا ل ح قالوا هذا هو الاسم الاعظم الذي لا يشارك فيه أ ح د فكل الناس ي م و ت و ن وهو الحال ولكن قد تدرك ص ف ة بعض الناس و ذ ك هذه ا ل ص ف ة لا يراجعك الحال أ ي دائم ا ل ح ي ا ة وليس هناك أ ح د يشارك الله في هذه ا ل ص ف ة ح ي ل دائم الحياه لذلك لما سال ابا المنذر فلا ي صوره اي ا ي ة في كتاب الله ا ل أ ف ض ل قال الله لا إله إ الا هو ا ل ح ا ج الفيول قال فليحن ك ا ر ي ن لابن المنذر هنيئا لك ا ر ي ن صفه واضحه جدا ا ل ح ا ج الفيول وسجى ه ق ر و ت والنزاع قوي للحاس ولذلك و ا ل ع ل م ا ت يدورون ماذا حصلت هذه الدوله في داريها قال اول خدم ل او ل نقص او القطع في هذه الدوله موت النبي صلى الله عليه وسلم او النقص ولذلك لما نكب اليوم اهمت لكم د ي ن ك فاهممت عليكم نعمتي ولقيت لكم الاسلام دينا بكى لكن ما مع فعلي ل تم شئ الا ن ان من شكوحه سمعتوا م ا ل ي ف ه ومدين كده كله وله يوم تكسدوش جايينه ما تم ش ي ء إ ل ا نقص ممكن ه ذ اردت وشو ان اكون مسؤوليه ي لانها ستكون ه ي في ا مسؤوليه لانها أحيان ستكون مسؤوليه لانها ك س ت ب و ن مسؤوليه سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف ت ص و ا سوف تصور سوف تصور و ف تصور سوف ت ص و ا سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور س و ل تصور سوف ي ص و ر سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف ت ه و ر سوف تصور س و ل تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف تصور سوف ت ص و ي سوف تصور س و ل ت ص و ي ه و ف تصور سوف ي ص و ر سوف ت ص ل ر سوف ت ص و فالله ش ر ا ل ا ما ثم شيء إ ل ا نفسه ش ي ط ه ي ن الاصوات ختيعي محمود وهل تعود هل ي ن ح د ما ثم شيء نفسه هذا في عمر قال ما ثم ش ي ن ه الا ي ة بالله ي ن م والضرع والتقوى جيل ش م ن ه ا ي ت ا و ا ه ل ا الحاكم ا ل ق ا ض ي ق ص ي ر ة عاليه م ت ة ش ف ا ف ي ة نفس غ ر ي ب ة ص م و د لا نزول بعده حياه ت بنت كان الطائي لك رشح هذه الواهلات هو اول و ان ارد ع الشيعه على ذ ه الخطبه م ة ل ا ل ت ا ن ي ه إ ن شاء الله تعالى وقربتها ا ل ه ا مساله و ه ي و ل م ك م لذلك لا تقول مصوره ت ت ن ا ل خ س ة و ا ل ا ن ا ن ي ة والبخل والحقاره والشح والانتهاكيه ا ل ف ر ص ة ما فيك ت ف ع ا ل كويس ك ل م ا لو ب ا ط ل شيء لن تطرق لم تطرق شعوب ا ن ت ه ا ت ي ة لو ملكت ي د ك لن تعطي اعدا لن تعطي اعدا ايضا وانك ق تقول ولذلك لما كان رجل و ع ا ئ د امراه وشد خليه فقرر النبي جاءه و لك ملكه يبقى فاسجح يعني حبيب ينزل ينزل يعني عن ملكة الكلام شكت مخطر تكون قولوا ما فاسجح جناده ولذلك احبتي الكرام مهما ت ك ل م لو أ ي ا م هيك ولذلك ربي يا عم استغنيك عن ل البشر بهؤلاء كاي سيل وفرعه م وطبعا لاخذها مني يا و ن ت ي فكنت ز ن ل ا فيك شو رجعنا دينك حتى أ ق ض ي ا ن ل مش عارف ا ي ش مش عارف اني ا ن ح ف الشر مش عارف انفق وجوه الخلق لشفت الناس م س ت م ب ه اي م س ت م ب ه ا ل س ي ا س ة مستوى هائل ما تعلمنا السياسه وما قضينا عليه يا غيرت امن كيف كانت سياستهم انظر ي حديث كل من ذاك على البيت فهو امن و م ا دفع البيت أ ب ا سفيان فهو امن فقال ف ب ت د ي ل و ا لنا خير المنافس لك خيرت ا ل م ع ا ر ض بن ه م ي ه ثم ل ق ب ت على منظره شق ك من نهج المنام يقبضون على الملك ب فبدلهم ينفق قدر الفيرم لا تشعر انت من ابناء ا ل ر و م ي يقبضون على الملك ب بخلاف الرومان ب ث المنافس الذي لا يرضى ببني ع ر د المنافس وبني ه ا ش ف انظروا لقاء ا ل د و ل ة السياسيه الذي يريد أ ن يعمل يغطي الحال بين ا ج ن ح ة ا ل د و ل ة وبين احزابها بحث المنافس ونفسه هيك عايعرفوه تسأل وقف أ ب و سفيان يا أ ي ه ا الناس من دخل البيت ف ه و آ م ن ومن أ ر ق ى بيته ع ل ي فهوان ومن دخل ربع الضعف ا ي ن فهوان ي لأن ل والتعرض ر تبقياء ا عن قولي ا ب و لكي حاجة ل بهذا ا ي ا ليدنا وكان معاويه كاتب للواحد اي ش خ ص ي ة ب ا ر ع ة كانت محمد صلى الله عليه وسلم ي ك خ ب شوكه ا ل م ع ا ر ه ليس بيده وليس بعمله ا ل ولكن بالاسلوب و ب ل ع ي ب العجيب درسنا حياته ودرسنا كلامه و م ن ا ت ه و م ا ت ع ل م ن ا منه ش ي ء ف ما بيخدش معطف سنين ل ك ي ع م ق د ا ن ن ا ع ت ق انني اعتقد ن ن ي ا ع د ا ن ن اعتقد انني اعتقد ا ن ي ا انني ا ع ت ق ي ا ع انني ا ع د انني ا ع ت د انني اعتقد ا ن ع د ا ن ن ا ع ت ن ن ا ع ت ا ن ي اعتقد ا ن ا ع ت ق ي ا ع ت ق ي د ا ن اعتقد انني ا ت ق د انني ا ت ن ا ع ت ق ل ن اعتقد انني ق ن ن ي ا ع ت ا ن ي و ع ق ن ي ق د ن ن ي ا ع ت ق ن ي ع ت ق د ن ي اعتقد انني ا ع د انني ع ت ا ن ي ا ا ل د و ل ة ي ا ع د انني اعتقد انني ا ت ا ن ت ق د انني ا ع ت ق ي ت ق ا ن ع ي ا ن ن ي ي ت ق د ا ن ا ع ا ت ق د ا ن د ا وضاع ا م ا ن ة كانت ت ت ه ا و تسمعها وتعلمها من سياسته صلى الله عليه وسلم ولذلك ما وجدنا اعتراض في أ و ل زياره لابن مكه بعد أ ن ساره خ ل ي ف ة اسمها ر ابو قحاف قريش كبير فوق ي و ي ن سنه و ق ف بصره وقاعد على المكه عرف عيدنا ان شايي من م ك ة إ ن ي ج ي م ك ة قاعد ا س ت ن ا ه على المكه فالبوح منخذ له قال وهذا اطيب ابنه ابو و ط ي قال وهذا ا ر ا ض ي ب بني عبد المنفى وعرفت على عجوز ك د ي م وعرفت الصراع ا ز ج م ي و ا ل ع ا ئ ل ة في م ك ة يقول يعني ا ب و ك بني فراغ بني عبد ا ل م ن ا ى رضوا بذلك يعني عرف ا ما بطالب و ا ل ع ف ا س والجماعه ا س ت ب ا ت ه م ر ض و ه قال نعم و ب ن ك فلان رضوا قال نعم رضوا كلهم ردوا قال سبحان الله سبحان الله يا معوف يا سفيان رجل ع ر ف مكتوف الرد وابن ذلك فكان مستحي ابو سفيان في حفره ر ج ا ت ه على باب المدينه وهو عمان يرنس ابو سفيان عملته فعله ا و خ ا ت ه كذا وكذا ومتعه كانت تعالى الرجل يعلم تصطلع دكان ا ل ا ه فبيقول طائله من يعلي صوته العفيف على ابي سفيان بن حرم فاكتسب الفقعه بن وجه هذا احد يعلي صوته على ابي ك ا سفيان بن ب ي ع ا بصوته عليه ل في ا ش ا ر ع فلما ق ا و ا ب ن ل ا م ي ه ه ذ ل ك قاموا بذلك قاموا بذلك ا م و ا ب ل ك ا م و ا بذلك ق ا م ا بذلك قاموا بذلك قاموا ب ذ ل ا م ن ا ب ل ك ق ا و ا ب ق ا و ا ب ذ ل و ا بذلك قاموا بذلك قاموا ب ل ك قاموا ب ذ ق ا ب و ا ه ي ك ق ا و ا ب ل ك ق ا م و ستين سنة م و ا بذلك ق م و ا ل ك قاموا بذلك قاموا بذلك ق ا ل و ا ب ذ قاموا ف ذ ل ك م ن ع ل ك قاموا ب ذ ق ا ب ل ك قاموا ب ل ك قاموا بذلك ق ا م و ل ق ا م و ب قاموا بذلك قاموا ب ل ق م و ل ك ا م و ا ب ذ ل ا م و ا ذ ا م ا ل ع ا م ل انك عيشت المسلمين لو انت طالب اهل الارض جميعا لا ت س ت ق ي ع ا د ه و على ك ت ه ا ن ك اوالله ما تعبتش على ج ه و ا ن ق فلان العلاني خير الكروب كره ا ل ي و م انا الغالب قفز من على ن ا استبقى النموذج واجب دينه عليهم ى قال فرعون يا ا م ك اجلس ن مكانا و ق ب ز قبل ان ي م ح ن ى الموت وسجل ليس بالحبر ولكن بالملكه ه ب و ه م ع أ ب ي ه ومع اصولهم هدف عليه وعرض نفسه الخطر حتى لا يشق على والده ثم قال لجليس من معاكم قاعدين قال سفيان بن حر قال سبحان الله قائل البلد رئيس م ك ة أ ع ل ى روس م ك ة ف <تصفيق> أ ح د ينصح ق ا ل أ بنيه يصفق بقاده الناس وعادل ابو سفيان يسمع الطائرين يقول يا أ ب ي إ ن الله رفع ب ا ل إ س ل ا م ا خ و ا م ا ووضع ا ق و ي ا ج لانك تركوا مين ابو سفيان مين فلان وعيال وكتاب ضمنك ملهومش كتابا عند ناصر ل أ ن ه م ليس له ا شيء في ا ل إ س ل ا م نحن نقدم من قدم الله ورسوله ا ق د ر الناس عندنا على ح د ب تناولهم كشرع ذلك عامل ما تقولش ايه عشان إ ي ه ل أ ن ه خضع في ا ل إ س ل ا م وقدر خ ل ا في الاخر ل وده ا ل ل ه ر ب ع ه ر و د ي ن الاخر ي او سفيان قائد الحجاج تحت ا ل أ ر ض أ و بكر العفيف ق م ة الرجال رغم أ ن ه م اضعت حيله العرب بنيتين أ ض ع ت ق ل ي ل ة بالخطيره يعني بنيتين بني, بني هاشم او بني ا م ي ة أ و غريب ي لا شيء ي ر ك و ا ق ب ي ل ة فهو ا ح د ا و ث ن ي ن كده عائله بالله و ا ح د ة واثنين احنا مش ه ا ج ه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 ولدى موشيه هنش ع انما ك قدمته فضائله سجائره الذي رفعه الى هذا المستوى الثامن سجائره اخلاقه أ انفق ماله كله ل ع ب ة الضعفاء من سليمه والمهدي و ا ل ا ل وارسال هؤلاء ولذلك كان يا اولئك ابراهيم عليه السلام كان الفم ا ل أ و ل اي شديد الرجوع الى ا ل ل ع ا ل ى شديد ا ل ر ق ة ب ا ل ظ ل ما وجد أ ح د يتعذب الا اشتراه اشترى بالامر المالي فطبعا ت ك ا ل ج م ع ت ك ا يزيد الكفر يقول يا عم اخوذه بالله اعطيت ن ا و ربك تقبل ا ل ش ع ث ت ق و ل واشترىته ا ل ط ي و الطيب ذهب يعني قال واحمد لله لو اشترطت مائه ق ض ي ة ت ت ب ع قويه ر ب اشد منها لو لم يشتروا شقيه هل قضيه قلت بذلك مره واحده ا ي ت و ا شقيه ت ت ل م تجري ع ن الله ت ت ع د م ي ن بذلك مره واحده سالك ا ل خ ر ش ع كيف يا رب الله قال والله لو اشترطت مائه ق ض ي ة لتبع قويه وهي أ اقل من ثمن فبدات تتم ذلك و ََ س ت ت ج ن َّ ه َ ا الازقى َ الذي يؤتي ُ ماله ُ يتذكر ََ انفق ماله وهو الازق كما جاء في الصوره وهذه صفت ر و ت س م ي ة ه كما ذكر القران صريحا والذي جاء من صدق محمد وصدق به اول أ س م ا ء صريحه وجاء تصريح الوضوح لكفاءه ا ل ل ع ل ى وجدير لهم ومثلهم ان يكون كذلك يعطي ف ا ل غزف م التعبير ه ي ف يشتريه من العذاب لا يطيق ذكر الرجل م س ل م ي ت أ و ى يتالف هذا ي ك ل م ه ف أ ن ف ق ماله بهذه الكلمه يكرم الله و ص ل ي اليه ي خ ر ج ا س ي ه كما قالوا من ت ل ه ن ا إ ن مثلك لا يخرج ولا يغرك و اسمع سجدتك كما قالت تهيدا لمحمد إ ن ك ت ع ي ن الكلب لتعبان التعب و تشيل و اخر ا ل ج ا ي ة و تفوق العامل الاثير تعذيقه ستاك أسماء محمد و لذلك كان هو الجدير بان يكون شريكه و جاء ضوره و هو صاحب الضوء الذي لابد ان ي ج ي ل ه صاحب ذ كتب بعض العلماء وجاء دوره وقت جاء رجلا لابد ان يجيه يزني هو ليس رسول لكنه يتم دور الرسول اتم دوره رضي الله عنه سموك هائل انفق ماله ومدته وكان يقع فكان الحجاره حتى هذا الرجل دعنا لابوه فراينا ماله لابوه ف ا خ ت ب ع و ا طبعا طبعا دا في وطبعا أعمى تقوله زينات زكاه ابوهم زكاه ابوهم زكاه ابوهم ما لهم متاع شاره و ح ط و ه ع ق ل ت و هاي ج ي س ه و ه ي ع ا ت دا ب متى زكاه ا ب و ه المؤهل والمرشح لرئاستهم و ل خ ل ا ف ة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أ ص ع ب ا ل م س ي ئ في السياسه ا ل ع ا ل م ي ة أ ن يجلس خانع عظيم, شخص عظيم ويموت يحطه مكانه ي س ن مكانه ي ل ج ى الفتحه واسعه في الدم المكان ما يتسدش من هذه صعب يوم ا ل إ ن س ا ن يسد ع ن ي ي المكان صعب يموت محمد من ي أ ت ي في هذا المكان ولذلك كانت ع ا ئ ش ة ا ل ذ ك ي ة ا ل ل و ز ع ي ة لما قرب ض ا من ت ا ر ي ه ا كلب فقال مر ابو ه ك يصلي بالناس يا عائشه مر ابو ه ك يصلي بالناس فاذكر ك د ا ك ت خ ل ى ابوه يصلي بالناس لانه ي لا يخلق الناس عسل خيشتون مش ه ي ا ض و ليه من يرغب ان ل خ ل ي ف ة محمد رضي الله م م ح عنه ضعيف صلو ضعيف ما ت ف م ع ش الناس و ب ك ا ذ ا بكى مش ه ت س م ح م د مر عمر عمر ج ه و ر س ل ص ب ح ا د ي فلا يرضى الله والمؤمنون إ ل ا هو سمعت بشيعه الشيطان ي ق د ر مؤامره ق ل من ر ثلاثه ل ق ا م العيد فيهم وذكر الكوره الشنيع من عائشه هذا مؤامره ثلاثه لقاء ا ع ي د فيهم خ ي ب لما ذهب فعشه ا ى ابن بكر فقل اعطيني سهم ذ ي خيبر سهم ابي ذ ي خيبر الفلوس تعيدنا التهمه فضل بكر ضارع م قال سهن والله ا ل يا ابن بكر لاكن صلى ل ل لا ه اول من بث لك ع د لقد سمعتم يقول نحن معاشر ا ن ب ي ا ء لا نورا نظرت نفسك ما ب ي ش حاجه ط عمره هي تجيب تولي واحد لم يعطيها شيئا معروف تقول كلمه و ك ل ب ه للغايه لذكر يعني يولي عمر و ب و ع م ر ت ش ت ر ي فيها ا ل ل يولي ي عمر ويولي عثمان ويولي كلين سبحان الله سبحان الله يا ابا الله والمؤمنون إ ذ ا ا ر ا د و فصلى عمر يومه والنبي يسمع في غ ق ف ت ه فقال من امر هذا عبد الرحمن بن عوف ما جاء ضابط خ ر والصدقات ل ا ما و ع د اليه ف ن م ي م عمر ولكن ي ع حتى الذكي من عبد الرحمن بن عوف من زراعه ق و ل ق بل ن م عمر صاحب الناس س ب ح اي كلمات ايمان عند هذا الجزء جان عطيل الرتب وعطيل اضعفهم وعطيل من يكره فيه ومن بعد ف ي ف لما صلي عبد الرحمن و ا ل إ ك ا ر ه وبكره بكلام يوم سقيم هذا أ م ي ن ا ل أ م ه هذا نوليها ع ل ي ه ف إ ذ ا عافانا الله تعالى قل ن ان هذا أ م ي ن ا ل أ م ه فولينا ع ل ي ه أ امينك الحج راح امين الامه فقال من اين ابو عمر من امر لنا أين مثل امر عمر بصبر الناس يغفى الله عنه الا ابو عمر بامر سمعه امر القدر ايها الناس والامر مرتب ك ولذلك لما سال الحسن ابو ه عابد بن ابي طالب قال من خير الناس بعد الذين قال ابو عابد قال ثم من قال عمر قال ثم من فسكت وقال فالناس بعد ذلك سبب لعلك ما تقال ن ب ع ل كذا ب يراه لكن ا ل ن ي ن قلت ما فيش خيره جاءت م ر و ع ظ البديع فاعطاها ر ي ن قال اتيني بعد عام قال ف إ ن لم أ ج د أ ي تعني الموت قال ف ا ت ل موت ولذلك لما ايه؟ و ض ح طبعا صعد ا نبيكم ا ا مش أخذار ل ش ا ب في ن الصباح ن ا لما س ولذلك ر ا ل ن ي العلى في ا ل س م ا و ا ت يوم ا ل إ ث ر ا ء فلما نادى بن ك ب ي ل قال أ خ ب ر قمتك ب م ا ر أ ي ه ا ل آ ي س ت ق الكبر ان تشققوا من جنه السماوات والملائكه والمولد غير الارضي اذن ماذا حدث الناس علينا شغله ن ز و ر ل ي و م من اياتنا الكبر ح ب ل ى ا ل ن ا س آ ي ا ت ن ا ك م قال ل يا جبريل ومن ص د ق ه ي قال الله يصدقك الله ما شاء الله لكن ل م ن اخبر ان احنا لو ذهبنا ل ى بيت المجد في ليله واحده ورجع قبل ثانيه النسكه ا ل م ج ا ن ي ن ولا ا بصفر منتشر و ا ل المسك يبقى على ا ل ر ا س ف مكهوش تروح بيت المجد و م م ك ة في ل ي ل ه و ا ح د ة ومكنا لليله واحده ممكن عندنا ساعتين بلى طول فى الفلتى ولكن انت كان ي ل ف ي و ل وكان الليله جملي مشي من م ك ة إ ل ى بيت المجد ورجع في نفس ا ل ي ل ة فالناس ما بين المصدر دهش يعني بدل انسان يضرب على ر أ س ه وما بين ا م ا د و ش يا ا ي س ا ن لا ي ت ي ف ي ن الفكره تستوعب ع ق ل الناس لكن حاجه صعبه جدا ان تصدق تعالى يا اخي ا ل ت ج ا ه طلع صاحبك يقول كان ذ و ك ذ ا وكان ذ ويا م و ض ك فرق الخايب أ ك م ل الناس ع ق و ب ولان سمات القياده عقد واحد تام رضي يعني لا يزدره ا ل ق ر ا ش ي ن ويقول ن ف ك ن النهج او ترك الملك ب ط ه لك ويقول ان كان قائد فتره ما لوش لم يمكن انه اعرف كذا من م ش ي ممكن ط ب ع ا م ا هذا كذلك ولكن المستوى ا ل ق ا هذا ا ل و ح يؤكد من هذا ان كان قائد هو هو قطر. قطر. الصديق الصديق الصديق لو كان يقول اول ف ت ص ر ماذا ر ن ض ن ا عليه الكلمه قط وكان فرق ص ر ه ومن هنا نفق به ت س م ي ة الصديق الامه والذي قط وقل ما عرضت ا ل إ س ل ا م على أ ح د إ ل ا وكانت فيه كبوه فربت ب إ ل ا إ ل الا ا ما ت ر ب ض ت لحظه ما فرضت تلاحظه راجع ف الجاره ويكرم عنادل و ي ت ف ص ح ه كالكلمه فارفعوا بك عليه ق د م ت عليه لا تجوزن هيا قال يا صبحاء طلع ا ج ب ل يا صبحاء يا بني فهري ا بني يا بني يا ولد عاد خير من هذا في بعد ما طلع الجبل قال ما ط ل ع ت ك م ان خيرا ا سقف هذا الجبل في سقف هذا الجبل ا ط ل إلي عليها أ عليه ك ن ت م مصدقين قال نعم ما دربنا على الكلب قال فاني نادير لكم من بين عذاب الشرع قال النذير ف طبعا اعمل اعلام واضح بكل مكه او لو في خامس جاعه فقالوا لكن نذير مبين عند الله تعالى قال قلت يا ر س و الله صدق هذا فلا قول ح ي ث صوت روح مرجع في المركز في ليله واحده قال اني لا اصادقه في اكثر من ذلك خطر السماء وقبلت في سنه و ا ح د ة يبقى قاعد ابي جديد وقت الثاني يبدو الخطه ثاني يعني ر ج ع ت مع جديد وشويه ت م ع ت فرجع ج د ي ل وقصت ف ا ق و ل ه ماذا يا جديد قالي اول م ر ة ا ر ا ه ذ ا باب يوسف ا ل س ن ة ش و ي ة ن د منه م ا ا ح ي ر ج ا من اكل رمضان ا ج ا م ع ه تيوب هو ج ا ع مش عيب نسيناه ي ج ب رمضان ثاني أ و ل م ر ة يشوفه جديد يعني اذا جنود ربنا ما حاشت نهايه ويقاموا ل ب ح ا ك م درجه ديمك مش كل الناس يعرفهم جديد في ثاني واحد ندى للندى يخبره بان المدينه يدخل الجنه ك ا م معاش كان طهاره مدينه في رمضان اذا خرجت مافي نهر في, في ثاني واحد يغرب ع ي د م ل المدى و إ ن ت ب ل ا ه ومشي إ ذ بدايه ت ل م خ ل ص ومكه ا فمكه ما ت س ا و ش شيء لا تساوي ش ي ء في هذا المعترض عباد الله هذا إ ذ ا الظاهرات الطالبه وهي حلبه جدا تنظر منها ش غ ل ق ه ر ل القريبه لان ا ل ح ي ا ة مع بكر ا ل ح ي ا ة ث ر ي ة غنيه وفوائد هذه التراجم انك تقتلص من مميزات المترجم له أ ف ض ل ما فيها لتتخلى بها لكن اقول أ ب و ي ما ر ب ن ي ش أ ق و ل لك ر ب ط ت ع م ر ر ب ط ت محمد إيه أبوي؟ فلح يا ربي عليك وتعلي ليه ابوي ر أ ي س الله ح ي ع ر ب ي عليك وتعالي ليه ولا خدمه الابوه ليه لا شيء لا شيء ما انت ع ر ف ا ل و ل ه اللي فيه لا أ ب و ي يربيني ها يربيني عليه انا يربيني محمد وربيني اباك وربيني عمر ا ق ر أ هذه التراجع حتى تتوضا ان لم يكن ا ك آ ب ا ء يربونك على المكارم فهؤلاء لا ء قد من كل ق ر ج م ه افضل ما فيها رجل في عجيب وكان شيء الحب انها مش مخله وكان يقول هلع كم هو معلوم يمشي خلفه وامامه واحيانا ك ي فقال وليه شوية اتذكر ا ط ل ب جمال اعتقده فامشي ح ا ف وتذكر الخطر عليك فامشي حافي حتى تركه و الخطر كما من أ م ا م ه أ و من خلفه اي حب رجل يهدي نفسه ورجل غالي يتطوع أ ن ي ج د ي هذا المرض اي حب هذا ولذلك لعلك ماض وقال كل خ و ق في المسجد تورا الى فوق طويل وقال ل ه ت ان تفعل باب الجامع حرم زينبس الشتوك ر ا ن هو ذا ب ي ه بمكه كل حته فهذا لا تنساه بين كل ما تصام ببلادك فهو محرم ب ا ش ر ه ل أ ن كان النادي ا ت ا خ ر هو ا ل ح ر ف أ م ر ه عليهم سد كل خ و ق كل ذ ا ب افتح الى باب طويل ب ا ب الوحيد وهذا لمكرمتك وعزتك وسودتك ومن هذه الترجمه مفعوله امامنا حتى ننقل كثيرا ولكن لابد ان تتعلم كل الترجمه شيء ما يحدث من هذه الترجمه لا يحدث كل الاشياء وهو ابو بكر كان يحدث كل الاشياء لما جلس النبي وقال يدخل الصائمون من بر الريان ويدخل القوان من بر كذا والمسطون من بر كذا و ا ل م ت ص ا د ق م ن من ك ذ ان يضر قولي ا رسول الله أ ن يذكر ي ك و ل أ ن د ك يا بني قال انت محجز داخل الابد ي ق و ك لك ي من ك ل أ ب و الجنه فهو ضعيف لما دبس ما قل قال من منكم ت ص ا ئ م اليوم قال أ ن ا ما عاد مريضك قال أ ن ا قال نفسي على ميزك قال أ ن ا ما أ ص ع م ن ي م ك قال أ ن ا فدخلوا من كل هذه ا ل أ و ل ا هو ا ل م ع ت د ي فاكمل ذلك قال من فعل ذلك فهو من أ ه ل ا ل ج ن ة لو انت في يوم واحد عنده كل ا ل م س ا ئ ديه ا س م ن ا من اهل ا ل ج ن ة لا يفعله في يوم واحد إ ل ا ما فعله قال أ ن ط ر د من اهل ا ل ج ن ة دخلوا كل ا ل أ و ل ا و ا ل م ل ك ة يقول عنهم كل ذلك الله ي م م ك سلام ع ل أولى ي ر الأطباء دينه ك ي ن استحنا كلنا وقد تكلمنا كثيرا في ا ن ن ر لنبعث مكان الاخلاق ان شاء الله لنعيد وقرا كريم لكي نكون ص ا ح ب ن ف ت ش د في أ خ ل ا ق ه ا محمد وصحبه اخلاق صريحه عجيبه اخلاق ر ف ي ع ة لو عندك مروه بوقتك رأى لما أ ر ى انه مستني ف ع ل ا هو أ ن ا اليف اليس وجهك كهولا أ م ا عندك ا ي ر أ ن تكون انت ه ؤ ل ا لاننا م لا ت لا تكمن الايمان اما عندك دين وعندك يعني دمك في لا ياتي في عروقك أ ه و ا ء الشر ف ض ر و ا على انفسهم و أ ن ت لا تؤثر على شيء ولذلك لو س أ ل ن ا من تراجع قول العذاب وزكاه طويله التمارين شاء الله تعالى واستفدت من كل واحد منهم ا ل س ا ل ه س ك ا م ا ت ش خ ص ي ة وتم أ عقلك حين تم أ عقلك كما في ا ل ش خ ص ي ة وزكاه النفس فكنت ا ل الجنه فكنت رفيقا هؤلاء مع الغنيين وسنتهم الشهداء وحسن اولئك الرقيقه ا ل الله تعالى ان يبصرنا ب ذ و ب ن ا اللهم بصرنا ب ذ و ب ن ا اللهم بصرنا ب ذ و ب ن ا ما قلت لنا اللهم بطن ل ا و ر ح م ن ا فانك الرحمن الرحيم ا ل ل ه ُ يترك الجنه وما قرر لهم القول فعن و ن أ و ذ بنا النار وما قررر لهم القول فعن نترك عيشنا نافعا و ا ر ا ل ما شفعت وشعر ما تنفذها وكفى بهذا وصحابه الله وعن ابي ص ح ا ح ه